رَبَّنَا وَأَذْخِلْهُمْ دَارَ نَصْرِ نِلِّ اللهِ وَسَهِّمْهُمْ وَمَنْ فَرَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَا وَلَا آمِنَ ابَائِمْ وَأَنذَرِينَ وَذَرِكْتِيم إِن مَنْ كَمْ بَرَّذِ ذُلْ حَكِي وَمَن تَك فِي عِزَّةٍ أَمْرِف فَقُمْ امْتَن وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم إِنَّنَ فَالدِّينُ لَنْ كَافُونَ نَبَنَ لَمَا قُصُرُوا لِغِيَ اكْبَرُ مِمَّنْ قَتِقُ أَنْ فُسِقُ إِذَا tan kuni on oh, do